إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَي اللَّيْلِ وَنِصْفِهِ وَثُلُثِهِ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّلُ النَّيْلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوا فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسْتَرَ مِنَ الْقُرْآنَ ألم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضعبون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيستر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة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 تَُّ قُمْ فَأَزِر وَرَكَ فَكَبّ وَسيادَكَ فَطَهِر والالِجزَ فَهجُ وَلا تَنُ تَسَكثِر وَِرَبّكَ فَصلِْر فَإذ نُ قلََ ف الن قُور فَذَلِكَ يَوْومَائذ يَوْم عصيرٌ على الكافِرينَ غَيِرُ يَسير. لَئِنِّي وَمَن خَلَقْتُ وَحيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُودًا وَبَنَيْنَا شُهُورًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْيِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَن نَّزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُهْلِكُهُ صُمًّا فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم, ثم أبدر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر فأصليه سقر وما أدراك ما سطر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة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 وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْبَشَرْ كَلَّا وَالْقَمَرَ وَاللَّيْلِ إِذَ ادْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرْ إِنَّا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرْ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 قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعام المسكين وكمنا نخوض مع اللخائذين وكمنا نكذب بيوم الدين وكمنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنثرة ثرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يتيصخ فمنشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا بل وغوتا الذكر فمن شاء ذكر وما تذكرون الا ان شاء الله هو اهل التقوى واهل المغفرة